إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق من بعد ما تبين لهم الهدى لي يضرو الله شيئا لي يضرو الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا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 إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخل ويخرج أضوانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله